بفوق للكريم أمري وقلبي للفرق مشتاق ويرحل بالصلاة همي ولاقف داوت الدريا وسجدى وراء سجدى يفارقني الألم والداء وحبي له بحور